منامح إحكام المعاملات في الإسلام من الأشياء التي نظمها الإسلام القضية بصر والمعاملات المالية بين الناس هو جزء أساسي في حياة الخلق يتبعوننا بها المنافع يتبعوننا بها الأعيان يتبعوننا بها احتياجاتهم. فلا بد من تنظيم حتى تجري هذه التصرفات وهي رئيسة وأساسية في حياة الناس تجري بطريقة صحيحة تتوافق مع المنظور الإسلامية عموما قلنا يمتاز أحكام يمتاز الاقتصاد في الإسلام أو تمتاز أحكام المعاملات الهالية في الإسلام أنها متكاملة مع بقية أحكام الشريعة وهذا غير موجود في القانون الوضعي يعانون من هذا الأمر نجد في الإسلام أن أحكام البيوع هم هي متكامله مع العقيدة متكاملة مع الأخلاق والقيم فنجد تثير من المعاملات والبيوع مرتبطة بالعقيدة يقولون مثلا سيمر معنا في دروسنا القادمة شيء يسمى عقود الأمانة عقود الأمانة العقود الأمانة الأمانة هي مفهوم خلوي مفهوم قيمي صحيح لماذا الارتباط في الإس الإسلام لا تقبلة لا تنفصل المعاملات المالية والسلوك الاقتصادي عن الأخلاق والقيم مثال ذلك استغلال حاجة الناس للإحتكار لا يوجد عند أحد سكر إلا أنا أنا الوكيل الحصري لمادة السكر في المغرب. مم. هل يحل لي شرعاً أن أبيع بالسعر الذي أريد؟ لا يحل لي. مع أنه بيع وشي رأس لا يحل لي. الأبيع بالسعر الذي أريد أحتكر حاجة الناس لهذه المادة الأساسية. هنا يحل للقضاء أن يتدخل وأن يأمرني لبيع هذه البضاعة كما هي في الأسواق العالمية. لماذا؟ أنه في تدخل ما بين القيم استطلح حاجة الناس أمر خلقي وعقائدي وديني. ولذلك أجاز الإسلام للقاضي وللحاكم أن يتدخل في بعض القضايا المالية رعاية للدين ورعاية لمصالح الخلق يتكرر معنا بأحكام البيوع عدة مصطلحات واليوم أيضا ستعود هذه المصطلحات وتظهر معنا عندنا مجموعة من المصطلحات ذات العلاقة مثل صحيح از این با مصطلحات تتكرر ببحث البيوع جدا هي قضية الصحيح والفاسد والباطل والخيار والخيار الصحيح والفاسد والباطل هي مصطلحات شرعية على وجه الخصوص هي مصطلحات أصولية فقهية الفقهاء والأصوليون أين وضعوا مصطلح الصحيح والفاسد والباطل بما بحث أصول الفقه ومباحث الفقه. حكبت كل هل هي من التكليف؟ لا. التكليف خمسة. لا. هي ليس. وضعي. التكليف لا. واحد من خمسة. عرا. مكره ومباح. هو. وضعي هذه من الوضعي. الأصوليون بحثوا الصحيح والفاسد والباطل بأي <تصفيق> الحكم الوضعي. كلها بالنور ماذا؟ الحكم. الوضع. الوضع. الوضع هو ربط شيء بشيء. ربط شيء بشيء. وضع شيء إزاء شيء. تعليق شيء بشيء. هذا سمي وضع. وضع الشارع. وضع الشارع شرطا لصحة الصلاة. لدخول الوقت. م. وضعه أي ربطه به. علقه به. فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة. م. هذا شرط. والشرط أيضا من؟ والشرط أيضاً من أقسام المضاعيف. والسبب؟ إذا طلع هنا إذا هذه كلها من أقسام الحكم المضاعيف وأحكام الشريعة كما تعرفون الآتي من الشرع هي إما أن تكون تكليف أي أمر وطلب بشيء تكليف يعني طلب. طلب الشرع مني الصلاة فهي فرض طلب مني الشرع ترك الربا هو حرام طلب الترك الصحيح متى نقول عن شيء يا مروى أنه صحيح نقول هذا الزواج صحيح هذا البيع صحيح توفر فيه الشروط أي شروط الشرعية لقد مم. مم. يكون شروط قانونية، قرصة شروط شرعية. أيضا، طب إذا توفرت الشروط والأركان الموجودة، لا, لا بد هالأركان والشروط. لاحظنا مم. الصحيح عند الفقهاء هو ما توفرت به المطالب الشرعية ليكون صحيحا أو ليكون متوافقا مع الشريعة من أركان وشروط مم. مم. إذا الصحيح هو ما توفرت به. المواسقات الشرعية من أركان وشروط لي... لي... ليكون متوافقا مع شرع الله عز وجل إذن ليس أي شيء صحيح قد تتوفر الشروط ولكن الأركان كل مواصفات العقد الصحيح موجودة إلا أن الذي يتولى كتابة العقد أو البيع والشراء طفل عمره خمس سنوات هو المال يصح لا يصح <تصفيق> أنه من أركان عقد البيع كما رأينا أهلية المتعاقدين إذا لم يكن بالغا أقل شيء يكون مميز يعني إنسان لديه خبرة للبيع والشياء وفوق السبع سنون عندما نقول صحيح عكس الصحيح ماذا <تصفيق> الباطل, الباطل. الباطل. هل هناك من قال أن عكس الصحيح هو الفاسد والباطل بنفس الوقت؟ أبو حنيفة؟ لا الكل ما ذا أبو حنيفة. كل مع ذا. الذي ميز ما بين مفهوم أو مصطلح الفاسد والباطل هو أبو حنيفة. لدينا عند جمهور العلماء مصطلح الفاسد والباطل نفس الشيء. فعكس الصحيح عند جمهور العلماء ما عدا الحنفية هو الفاسد والباطل فهو مصطلح واحد. أوس ما أبو حنيفة له نظر جميل ورائع يقول يقول أن الفاسد يمكن تصحيحه لأن الخلل لم يقع بشيء أساسي إذا ما الفرق عند أبو حنيفة معروين الفاسد والباطئ؟ الفاسد يمكن تصحيح العقد يمكن تصحيح الزواج إذا الفاسد ما يمكن تصحيحه لأن الخلل لم يقع بشيء أساسي. الباطل هو ما اختل به شيء أساسي كركن أو مكان أو بسمة محل العقد كاختلال ركن من الأركان أو محل العقد يعني كان مثلا المبيع أو كان المبيع لا يجوز بيعه شرعا كل أركان ومواصفات البيع الصحيح موجودة إلا أن المبيع خنزير لا هل يجوز؟ كل شيء متوفق ولكن المبيع يعني مكان الشيء الذي سيقع عليه يسمى محل العقد أي شيء الذي سيقع عليه العقد هو بغير جاهز شرعه إذن عند جمهور العلماء عكس الصحيح الفاسد والباطل الإمام أبو حنيفة يرى أن الفاسد يمكن تصحيحه لأن الخلل لم يقع بشيء أساسي الباطل عند الجميع هو الذي خل به ركل أو كان محل العقد به إشكال الشر ما هو ما كان خارج لما هي ما كان خارج ما هي السلامة ورحمة الله الشرط ما تعريفه عند العلماء أهلا شرفنا، أهلا شرفنا شمل. ما هو تعريفه؟ ترناه في المرة الماضية. عندما نقول شروط الصحة، إخواني هذه الأمور وهذه المصطلحات ينبغي أن تكون كالفاتحة عندكم. كالفاتحة وإلا لن تفهم الفقه، ولن تستطيع أن تفتى الناس. صحيح، فاسد، باطل الشرط هو ما يتوقف عليه صحة الشيء ويكون خارجاً عن، بينما الركن يكون داخله إذا نرجع ونقول الصحيح هو المستوفي للمعايير الشرعية الصحيح عندما نقول بيع صحيح، دواج صحيح إجارة صحيحة أي مستوفية للمعايير الشرعية المعايير أي معايير؟ الشروط، الأركان، فاسد وباطل هو عكس الصحيح عند جمهور العلماء واحد، مصطلح فاسد وباطل عند جمهور العلماء واحد، عكس الصحيح مختل به شيء أساسي من معايير الشريعة كالأركان مثلا، عند الإمارة أبو حنيفة يرى أن الفاسد ما يمكن تصحيحه من الأحكام أو من المعاملات أو من العقود، لأن الخلل لم يقع بشيء أساسي وإنما وقع بشيء يمكن استدرابه بينما الباطل عنده وعند جمهور العلماء أي باتفاق العلماء الباطل مختل مختلف بشيء أساسي من معايير الصحة الشرعية كاختلال رتل من الأركان أو شرط من الشرع أو مكان العقد أي الشيء الذي سيقع عليه العقد ليرجعه الشرع كأن كان مثلا المبيع خمرا أو خنزيرا أو نجاسة أو حرا يعني بنياء آد... إنسانا إذا ما يتوقف عليه صحة شيء ويكون خارجا عنه عندما نقول كلمة خيار يقول لي والله أنا ل لي... لي الخيار أنا طلبت منك سيارة بمواصفات معينة ولكن أنا إني الخيار لما شوفها إذا أعجبتني المواصفات واللون وعند التجربة لي الحق أن أجرب إذا أعجبتني أتم العقد هل تقبل؟ قال له أقبل أنا كل حال سأتي به السيارة إلى معرضي أنت تعال وقودها فإن أعجبتك أتم العقد الخيار هو حق الاختيار ما من الاختيار الاختيار عكس الاختيار ماذا باللغة العربية لي الحق والاختار طيب عكسه عندما لا يحق لي أن أختار، مشبه ملزم، عكس الاختيار للإجبار والإلزام، يعني عكس الإجبار والإلزام. سنرى أنه في بعض الحالات لضمان مصالح الناس يحق لي كبائع أو كمشتري يحق لي في بعض الحالات أن أطلب حق الخيار، يعني أفعل أو لا أفعل. لماذا؟ نرجع ونقول لماذا؟ سلام سلام سلام وعن الشيخ رائع الباية ما شاء الله عن الإحسان الله أكبر جميل وعن آداب الحواء الله أكبر كونه محسنا <تصفيق> اجتهدوا وزاد إحسانه عندما احضر لنا حلوة لدي لا ما شاء الله جميل واو الله وفقه بالدرس الحمد لله انه قدم قبل أن يتقدم تنقص النقطه النقطة هو بدي سنرى حسابها متى بقى ستجبره الكيكه <تصفيق> إذن هذه المصطلحات سنتحدث معنا تثيراً فيما يتعلق في بحثنا اليوم. اليوم مرّ معنا الأركام. مرّ معنا الأركام. أخي يوسف حتى يقع البيع حتى يحصل البيع. أنت تخيل نفسك تريد الآن أن تشتري دراجة. حتى يقع هذا البيع ما هي الأذكان التي يمكن أن تتوفر منطقيا يعني إيمك شرع منطقيا شو ما الذي يمكن أن يكون هناك عاقدان من هم العاقدان الع... أحسن بائع <تصفيق> ومشتري بائع ومشتري أيضا شو لازم السلعة. يكون فيه سلعة. سلعة. سلعة البضاعة التي سأشتريها أربعة الصيغة خمسة قبول قبول, قبول. <تصفيق> <تصفيق> الرضا رضا <تصفيق> هو الصيغة شو بقية؟ إذا عندي عقيدان البائع والمشتري هاي واحد، وعندي بضاعة، وعندي صيغة، مع الصيغة هي الكلام الذي يتم استخدامه للاتفاق وهو الإيجاب والقبول. ماذا بقية عندي؟ معلوم، بدي أدفع ثمن، بدي, بدي أدفع ثمن، صحيح؟ بدي أدفع ثمن، جيد. تحدثت في المرة الماضية عن الأركان وما يتعلق بها. هنا يأتي سؤال في العاقل في العاقدين هل يقبل بيع وشراء أي إنسان يا أخي حسين لو سئل من يحل له أن يبيع ويشتري يعني إنسان لكثرة ما كان يتعاطى الحشيش والمخدرات أصبح ملكاته العقلية ضعيفة هل يصح بيعه وشراءه لماذا لأن يحتاج إلى أن يكون عاقلا أحسنت لأنه من شروط العاقدين أو شرط أن يكون عاقل هذا أمر في نقل ملكيه نحن لا تحت عن شراء قلم، قد يكون البيع والشراء شراء قلم، وقد يكون فيلا عشرة مليون يورو. الأمر ليس أمر في نقل ملكية. تبعنا شلون؟ إذا العقل أيضا التمييز عند جمهور العلماء، واشترط الشافعي العقل. عنده جمهور علماء مميز أي عمره فوق السابعة وماذا أيضا؟ آه شو كيف بقى اللبولون. هل اللبولون هو التمييز؟ لا يمكن اختلاف في هذا بين العلماء. جمهور العلماء لا يشترط أن يكون بالغا نعم. العقل والتمييز ما هو التميز؟ يوم يجلس بين الأعمام إيش يشيل؟ سنوات فوق سبع سنوات. السبع سنوات فاك فوق السبع سنوات؟, فوق السبع سنوات. فأكفي فوق السبع سنوات؟ لا لا ربما سبع سنوات وهو لا يعرف يأكل إلى الآن. نعم. يكون عنده في. وهو مجرب ومدرب فوق السبع سنوات يعرف. كل شيء حوله ولكن لديه خبر لماذا؟ لأنه مثلا يذهب دائما مع والده إلى السوق ويبيع وهو مدرب مجرب. عم إذا لا يعرف لا يجوز. الإمام أبو حنيفة يرى أنه لا بد. بلو بلو. لا ليس هذا الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة قال: ولو سمحنا له وهو قول رشيد، ولو سمحنا له أن يبيع ويشتري لابد بد أن يكون له مستشار أعلى منه. وخاصة في القضايا الكبيرة يمكن أن نسمح له في القضايا الصغيرة ولكن في القضايا الكبيرة لابد من ولي أي أن يكون بيعه صحيح ولكن موقوف على إجازة وسماح مستشاره كوليه أو القاضي حتى نظر أنه قد يكون فيه تعاملات مالية كبيرة واضح؟ الآن شروط الصحة شروط الصحة هذه الأهم شيء صورتم الأوراق ولا ما صورتم الكتاب؟ كان جراسي صورت. صورت أنا واحدة الجزء وها. صورت. جيد. كذا بيو. شروط الصحة حتى يكون البيع صحيحا والصحيح كما قلنا هو المستوفي للمعايير الشرعية من الأركان والشروط هو المستوفي للمعايير الشرعية من أركان وشروط. شروط الصحة ما هي؟ قال شروط الصحة عند العلماء ستة وهي مهمة جداً جداً في البيع في المعاملات المالية حتى نكون أدق قلنا يطلقون يطلق الفقهاء كلمة البيع على هذه الأحكام لأن البيع هو من أشهر وسائل التعامل المالي أما هو لا هي أحكام قد يكون هيق كفالة قد يكون إجارة قد يكون وكالة هي معاملة مالية يطلقون كلمة بيع على هذه المعاملات المالية أنه العقد الأشهر الأكثر استخداما أم هي لأ معاملات مالية؟ فشروط صحة البيع شروط صحة البيع كونه أشهر والأكثر استخداما شروط صحة البيع ستة عند العلماء إذا شروطه بيع في البيع وللبيع شروطه <تصفيق> صحة البيع يوجد في البيع وللبيع شروط للبيع وفي البيع لا. لا نفس الشيء في في البيع و... <تصفيق> لا في المبيع وفي المبيع نعم ما في المبيع والسلعة البضاعة <تصفيق> حدثنا عنها المرة الماضية ألا تكون نجسة أن تكون معلومة أن تحدثنا عنه ماذا يشترط قال يشترط معلوم. ألا يألا تتوفر به بعض القضايا الإشكالية شرعا؟ ما هي القضايا الإشكالية شرعا في البيع والشراء؟ قال القضايا الإشكالية. فنكتب ألا يكون فيه. واحد جهالة إذا جهالة غرر ثلاثة ضرر أربعة توقيت خمسة شرق مؤثر ومضطل شرطون مبطي أخطر شيء أيضا هو الإطراء إذن حتى تكون التصرفات المالية وخصوصا البيع والشراء مستوفي للشروط الشرعية والشرط كما قلنا ما يترقب عليه صحة الشيء ويكون خارجا <تصفيق> <تصفيق> <مش> عم إذا ما هو الشرط؟ نعم عندما نقول شروط صحة الصلاة يا مصطفى إذا ما, كل... إذا ما تعرف الفرق ما بين الشرط والركن ربما وما خذ عندك الأمور لا تجيب بشكل دقيق ما الفرق ما بين الشرط والركن كلاهما مطلوب الجمع بينهما ما ما يتوقف عليه صحة الشيء يكون خارج يفتح الشرط يكون خارج الركن داخل مثل السجود في الصلاة الطهارة قبل الصلاة فرق. كلاهما مفتوبة واجب ولكن واحد يكون داخل العمل والآخر خارج عنه هنا هذه الأمور ينبغي أن نتأكد منها قبل انعقاد عقد البيع حتى يقع البيع على شيء صحيح فقال لا يجوز أن يكون هناك واحد من هذه الأشياء الستة الإشكالية في الشريعة وهي أخواني تبقوا شايفين هين هو أهل لهذا الأمور؟ هل تبقين له الأمور؟ أو ثلاثة منها هي من أهم بعامات الاقتصاد العالمي وسبب كثير من الخسائر في العالم هو عدم توفر هذه الشروط وخاصة فيما يتعلق بهذا جهد هذا كل اقتصاد العالم اقتصاد وهمي الآن. كل اقتصاد العالم الكتروني. بس أنت تبيع وتشتري أرقام. تبيع وتشتري أرقام. ليس معلوم. مشكلة. تبيع وتشتري أرقام. طب ما هي ما هو وسائل الضمان؟ ما هي الضمان أن الذي اشتريته كالمواصفات الموجودة على الانترنت؟ كسيارات، كبيوت، كطعام؟ والله أنت لك لك في مستودع ديليز مثلا لك والله عشرة طحين وعشرة سكر أنت اشتريت ضمن المواصفات على النت طيب ما الذي يدريني أنني إذا طلبتها ستأتيك المواصفات التي أريدها وكميات كبيرة. فضه أول ما قالوا العقد الصحيح في الإسلام ينبغي ألا توجد به أي شيء تؤدي إلى الضنام على لم يرى الإسلام طرف واحد رعى جانب المشتري وجانب البائع لأن بالنهاية نحن نريد أن يبيع ويشتري الناس ويقضون حوائجهم ويعينون بعضهم في الحياة ولكن من غير أن يختصموا أن يبقوا متحابين يبيعون ويشترون ولكن يبقون متحابين متعاونين لا يؤدي البيع والشراء والماء إلى الحقد والخصوم وشرخ في المجتمع كان الإنسان يقتل بسبب سبقة فاسدة كان الإنسان يقتل، بل يقتل هو وعائلته ما إذا سبقة فاسدة بالملايين، يصفر من قبل المافياد تقول أنت بعتنا بمئة مليون، وهذه البضاعة ظهر أنها كلها مثلاً سيارات مسروقة وصدرتها الحكومة أرجع لا أرجع على اشتريتها أنتم رأيتم هكذا الاتفاق عجبكم ما عجبكم <تصفيق> يقتلونهم كلهم كلهم كله. واقع ولا مواقف <تصفيق> ما السبب لحقه ضرر كبير هذا الإنسان ما تحمل أو إنسان الثاني نتيجة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عندنا كان لنا صديق له متجر قريب من متجرنا في أهم سوق في دي مشكلة. قبل عشر سنوات ظهرت موضة البيع وشراء أسهم النفط. عندما بع عندما مبتدأت أسعار النفط ترتفع ترتفع وتانخفض بسرعة. هنا تأتي الصفقات. مرة يكون ثمانين ثم يصبح مئة أو أربعين خطير يعني. هو لديه محل تجاري ثمنه تقريبا شيء ستمئة سبعمئة ألف يو. أصبح يريد أن يكون تاجر بالبورصة على على الشاشات الإلكترونية أسهم أسهم يشتري أسهم أغراه البعض أسهم نفط تشتري اليوم كل سهم يربح كذا يعني كل قمار هكذا تصبح غنيها كل تصبح في الأرض حقيقة وخاصا للإنسان متسارع الذي لا خبرة عنده يخاف يبيع اشترى وجد أن أسعار النفط قد انخفضت فقام واشترى عندهم طريقة التثبيت على أن تسدد يكون لديك مبلغ تأمين مثلاً 10% من قيمة الأسهم على أن تسدد مثلاً ثلاثة أيام هو اشترى بكل ما يملك كل ما يملك من عقارات الفلاس بعينيه بیا بناب... ابدان ثبت ثبت الأسعار حصلت مشكلة في الله متجره كي يسد, يسد فقط, مم... فقط يسد شو أنت شيء هل انت قادر انت انت استلم لا هو فقط اسمهم عندهم. خيالي. يقول والله أفلست الشركة والله انتهى لا لا يوجد لكم عندنا شيء في الإسلام. جهالة ضرر ضرر توقيت شر مقطي الإكره لا يصل. لو بدأنا بالجهالة ماذا تعني الجهالة؟ غير معلوم. عندما ندخلون شيء مجهول إنه غير نعم. معلوم. نعم. قال عدم المعلومية قد تقع على أربعة أشياء يعني الشيء. المجهول قد يكون السلعة. أحسن سلعة، السما الوقت الأجل يعني وسيلة التوسيط ضمان الحقوق. الشيء المجهول قد يكون البضاعة نفسها مجهولة والله اشتريت منك منزلا من هذا المشروع السكني الذي أنشأته اشتريت منك منزلا منها طيب منزل مساحته مواصفاته اتجاهه فيه إكساء غير إكساء ماذا؟ والله اشتريت منك منزلا مساحته مئة متر. طيب قيل المواصفات الثمن اشتريت منك هذا المنزل أو هذه الغرفة واضحة جدا نتفق على السعر بعد ذلك طيب ما في شخص من نتفق على السعر الآن هذه الغرفة ثمنها مائة ألف يورو ولكن ربما بعد أسبوع يصبح ثمنها مائة وعشرة يا أشوف عليكم السنة أو تسعين إذا قد يكون الثمن مجهول تكون البضاعة مجهولة لا يصح يكون كل شيء واضح حتى لا نختلف في المستقبل أنت تعرف ما الذي ستأخذه وأنا أعرف ما الذي سأدفعه يكون كل شيء واضح وبين يكون كل شيء واضح وبين حتى لا يدخل الشيطان بينه وهذا الذي يجري في معاملتنا الآن يقول لو نتفق ولا نختلف على السعر ما الذي يصح أو خذ سأبع سيارتي عندك صنحها لو سمحت تمتوري لن نختلف على هو أنا صديقة. عند الاخر يأخذون على تصليح هذا يورو طلب انت نسي صديقي. ولكن هو لم يكن شيء تقول والله لن أصح... لن أفعل شيء مرة أو أصلح شيء عند أحد أعرفه سأشترد قبل أن أصلح أي شيء حتى يقع خلاف في جهالي لأنه بالأجرة في جهالي الثمان الوقت متى سأدفع؟ هل تبيعني هذا القلم بالدين؟ متى تدفع لي؟ قال سأدفع شهر شهر خلاص واضح هل تبيعني هذا بالدين؟ أبيعك بالدين. طب بالدين متى؟ مرت أول أسبوع وأول شهر وثاني شهر قال له يا أخي ما عطيني ثمن الحقيبة. قال أنا قلت لك بالدين يعني بالدين يعني إلى إلى قيام الساعة. يعني. في الجنة. في <تحدث> الجنة. <تحدث> <تحدث> واحد باعه بالدين. فاتصل بي قال له يعني ادفع ما عليك انتظرتوك طويلة. قال له هلأ ما معنا وعندما يكون معنا الله لا يجمعنا. لا بد أن أتفاءل. أشعره، أشعره هو كلمة. <أنا> الآن ما معنا. وإذا كان معنا الله لا يجمعنا ما بدأ يتفاءل خلاص إن ساني. ماذا تقول؟ ساني. ما عبنا يعني. الوسيلة قال له والله يبيعك بالدين. ولكن سامحني أول مرة تأتي إلى متجري وأنا لا أعرفك وأنا أبيع عليك بالدين ولكن أحتاج إلى وسيلة تثبت توثق حقي عندما أحضر, أحضر لي كفيل أعرفه من التجار كفيل صحيح أحضر لي كفيل أحضر لي آخي رهن أقهي عندي إلى أن تدفع ثمن السيارة شيء قطعة أهبية أي شيء یثبت حقی رهن او اي تاجر، انا را يكفلك انا می‌گویم که می‌خواهم این را به شما بدهم. این که افراد می‌گویند که اگر من به شما یک پیمان می‌دهم، انا صاحب معمل یک پیمان بدهم. اگر من, اي من وانا شما یک پیمان می‌دهم، تعمل من به شما یک پیمان می‌دهم، می‌توانم من وانا ثملة متجرت لا ما عندي إشكال وتعطيني كل شهر دفعة من ثمن البضاعة. جين أكثر يعملونها. طيب ما ما قال قنعم أبيعك بالأجل على أن يكون هناك ضمان. طب حدد ما هو الضمان؟ إذا لم نحدد لا يجوز. إذا طلب منك ضمانا ووسيلة لتوثيق وتثبيت الحق. ولم تحدد بين الطرفين يكون هناك إشكال للعقد لأنه ما, ما ما ما تم العقد قالك أبيعك على أن تأتيني بكفيل ما حددنا من أو على أن تأتيني بما يضمن ذلك من كفيل أو ما حددنا من هو الكفيل ما هو الرهن لا يجوز يكون كل شيء واضح حتى لا نخطئ الغرر ما هو الغرر من يعرف ما هو الغرر عندما نقول يا أخي والله أنت غريتني الغرر هو الخديعة هو الغش الغرر والغش كيف يكون الغش؟ اتفقنا نعم. على بضاعة معينة وأعطيتني بضاعة طالع. أخرى. ما في زواج؟ ما اختار تزوجت. وثقت بك فاشتريت من عند من عندك ولما سألت عن السعر وأذى السعر عندك. ضعف سعر في السوق. كل الناس يبيعون هذا القلم بخمس يورو. أنت بيعتني إياه؟ بخمسين. بعشرة. هذا غرر. في غش. في خديعة بالسعر. ماذا خديعة بي؟ البضاعة. أنا قلت والله أريد قلم تصنيع ألمانيا. هذا بضاعة صينية. مم. هذا غرر. فيه إنه إنه بالنهاية قيمة البضاعة الصينية ليست كالتقمة البضاعة الألمانية لأن تختلف الجودة. أصل. فهذا في صار ضرر على. صحيح وانا لما دفعت ال5 يورو دفعت مقابل بضاعه بمواصفات معينه فانت غررتني او خدعتني وغششتني في حق لي عند العلماء اذا وقع هذا الغرض بس بس والله انا اشتريت هذا القلم من اختي امينه اشتريت من بكم ب6 سألت ماشي ب محل آخر قال خمسة ونص أرجع إلى مصطفى أنت غشاش بيتوك لماذا قال اشتريته من عندك بستة وجارك بخمسة ونص هل لي حق لي أرجعه لا. قد يكون الغرر والغرر ال تكون كبير لا يحتمل الكثير أما والله قروش ولا سنتات هذا ما في ناس يفعلونه للأسف. أخذ والله أنا اشتريت من عندك كيلو سكر بواحد 1.7 جارك بعاني ياب واحد فاصل خمسة. مشاش مشاش شيء والله لنا يعني في ناس عجيبين عندهم من الشح شيء غير طبيعي يعني يستعد أن يمشي 5 كيلو متر من أجل أن يشتري أقل 5 سنت. يعني عجيبين والله في ناس. المرض هذا مرض عادي يعني ليس ما ما ليس شيء جميل عند الإنسان هذا الحرص المبالغ فيه يعني لازم يكون يكون فيه سماحة فقال العلماء انتبه ليس أي جهال أو أي غرر يعتد به شرعا إذا كان غرر قليل قال عادة الإنسان تتسامح به يعني عندما يزيد سعر الموز من محل إلى محل 10 سنت لا يشكل. أما مثلاً بدل 2 يوروز، يعني 5 يورو صار ضعف ونصف هذا ما أحد يقبل بذلك، أما يقبل أن تخدعه بـ 10 سنة، 20 سنة، 25 سنت لا يشكل. هذا شيء قالوا، يعني هذا الزيادة، قال يعني معتادة، مقبولة عند الناس، فلا يحق لك هنا أن... تحدث فوضى دولية تقوم <تصفيق> محاكي <خساسي. تصفيق> إذن الغرر الغرر هو إذا يكون علىنا غرر يسمونه فاحش أو مغتفر يعني قليل ومكثير كثير واضح إخواني إذن الغرر بيكون فاحش مواصفات البضاعة كلها مختلفة أنا اشتريت منك حقيبة من الجلد الطبيعي بمئة يورو وإذ أنت أرسلت لي كامل البضاعة من الحقائب ذات الجلد البلاستيك الصناعي هذه ثمنها في الصين خمسة يورو أنا اشتريت جلد صناعة يدوية عليه تطريزات جميلة يعني شيء احترافي ورائع ما الفرق كبير غير واضح أو كما قلنا في الثمن كان هناك تتفاوض كبير ضرر البيع الذي حصل بيني وبينك أدى إلى ضرر عليك أو سيُلحق ضرر بك والله قال له أنا سيارتي تعطلت قال في الشركة تحتاج إلى كمبيوتر أرتكب كمبيوتر في الشرق الثمنه؟ أتلاقي ألفين يورو. أنت عندك سيارة مثل سيارتي ولكن قديمة. تبي يعني الكمبيوتر اللي عليها خمسمية يورو؟ هذلاك يعني غره المان قال أبيعك. بعدين فكر هذلاك إنه هذا الكمبيوتر هو الذي يجعل السيارة كلها تعمل. فصحيح أنني بعت برضاي جزء من السيارة ولكن لاحقاً ضرر أكبر. أكبر من الفائدة التي حصلتها لا يوجد شر أو والله جاء إلى إلى عنده جاء إلى وخاصة في البيوت مثلا في البيوت ال ال القديمة أو في في البيوت ذات القيمة الأثرية عندنا مثلا في المدن أو في كان كانوا يفعلونها يدخلون ليتجدون تعرفون الأقواس الأ الأثرية قوس تكون و... عندكم في المرمه على <تصفيق> الصخره كثيره جميله حفر يدوي على الصخر م. م. م. م. وعلى الحجر نقش على الحجر والصخار وكذا هذه يكون في بعض الأحيان في بعض عمرها و له قيمة. هذا القوس عليه جميل قوس كبير داخل القاعة كلها مزخرفة وملقشة بالحجارة يقول هل تبيعني هذه الأقواس كان يفعلنه لها قيمة أثرية ولا يعرف قيمتها فكره هو أن مجرد أنها حجر منقوش جميل ولا يشتريها فقط لمجرد الزخارف ويشتريها لقيمتها الأثرية ويعرف أن هذا النقش هو نقش روماني عمره ألف سنة هو لا يعرف قيمته فيقول له نعم أبيعك كيف قال والله نأتي بمختص يقوم بفكها وتركيب حديد بدلا منها قال بعدك ذهب هذا صاحب البيت إلى مهندس آخر قال أين ستفعل ذلك سينهار البناء كله هذه الأقواس التي تحمل أنت ما عندك دعامات نظام البناء القديم كله يقوم على أقواس الحجر التي تحمل البناء صحيح وهنا يضعون خشاب إلا <تصفيق> هنا وافق على بيع هذه الأقواس أو هذا الخشب الأثري المنقوش داخل البناء. ولكن لما سأل المهندس ماذا يا <تنهار> لا يمكن بطريقة هندسية أن تستعيض أو أن تستبلي الأقواس الحجرية أو الخشبية بشيء حديدي لأن البناء كله سينهار. فهل أنا من أجل؟ 10 آلاف يورو اخسر بناء ثمان يورو؟ بربنا. فيه ضرر. لماذا لا يصح أن يكون البيع والشراء مؤقتاً أي محدداً بزمن؟ التوقيت وتحديد البيع والشراء بزمن لماذا؟ تفزد في البضاء على المدة لك تفزد؟ من يعرف ما هو التوقيت الممنوع في البيع والشراء؟ هل كل توقيت ممنوع؟ لو قلت له أبيعك هذه السيارة بالدين على أن تعطيني ثمنها بعد شهر. هل هل هذا جائز ولا ممنوع؟ جائز. جائز. طب أين التوقيت الممنوع؟ التوقيت الممنوع لك. هو الذي يؤثر في أصل العقد عندما يقول له شهر بيعتك هذه السيارة لشهر. ويجب شهرين. هل البيع يفيد؟ البيع، البيع كبيع كطبيعة عقد معاملات مالية بين البشر هل البيع والشراء يفيد الملك الدائم والتام ولا الملك المؤقت هل البيع والشراء عندما أنا أشتري هذا الكمبيوتر هل يصبح ملكي تعرف الشيء معروف بين الناس عندما أشتري هذا الكمبيوتر من ميديا ماركت هل هذا الكمبيوتر أن يصبح ملكي لفترة دائمة وطويلة؟ أن يصبح ملكي فقط لشهرين؟ دائم لا لأنه في نقل ملكي كان ملك ميديا ماركستان ملكي أنا قال لي أنه هذا يونا في أصل العقد لأن البيع يفيد التملك الدائم عكس التملك الدائم أن أجعله تمليك لفترة محدة لأيونس نعم نعم بعض الشركات ال التجارية تفعل ذلك وخاصة في عقود السيارات لازم. بس حسب عقدا مو كله ممنوع في بعض الصور ممنوع يبيعك حسب الطريقة طبيعة العقد ليس الكل كذلك. لأنه في بعض حين يبيعك السيارة بعشرة آلاف يورو على أن ترجعه ترجعها له بعد خمسة سنوات يكشف يعني مقابل 10000 يورو بها خمس اذا كان عقد ولكن عقد ملزم ولو انت اردت ان تستأجرها لخمس سنوات ما تدفع 10000 مثلا تدفع 5000 انت دفعت وظننت انك, أنك الامر يعني هو أصبح شبيب الإيجار وشبيب البيع. البيع يفيد نقل الملكية بشكل دائم وتام تصبح أنت مالك لهذا الكمبيوتر بشكل دائم. يبقى عندك دائما أما والله بيعتك هذه السيارة لشهرين هذا ليس بيع هذه إيجار. فلا يجوز. أنا عندما سأتفع الآن ثلاثين ألف يورو ثمن السيارة لأتملتها. لا ليأستقيمها شهري ثم أرجع إليك. أجارها لمدة شهرين ألف يورو. لماذا ندفع الثلاثية الفيض؟ سيصبح هناك إخلاف كبير جدا. إذا التوقيت هو؟ ملكية دائمة. البيع الملكية دائمة. هذا الملكية دائمة. تحديد الملكية بزمن. هذا لا يجوز. مم. لماذا لا يجوز إذا؟ لا لأن داي دي ماذا ابتدئ بشط مكيده لان البيع يفيد الملك التام الدائم احسنت ينافع عقد البيع هو ليس ايجاره هو ليس إعارة إذن تحديد مدة معينة للبيع هل يجوز؟ لا تحديد مدة معينة لدفع الثمن يجوز يا أمينة تحديد مدة زمنية معينة لدفع الثمن بيعتك هذا بعشق يور على أن تعطيني ثمنها بعد أسبوع بيجوز؟ أن الثمن هو المؤجن وليس المؤجن المؤقت هو الدفع وليس نقل هذه الصوره الثانيه تسمع بيع بالاجل بيع الاجل نعم او الدين او بیع السلف عكس التقسيط التقسيط حتى هو مثل التقسيط التقسيط على دفعات قد يكون التقسيط على دفعات او كامل الثمن انا موجود انا موجود عندهم تقسيط والله موجود ولكن حسب انت شطارتك بالاتفاق مع الشركه انا صديقي اشتراها بالتقسيط ومن غير فوائد ومن ضمن المواصفات العقد الشرعي انه هلا في اخر السنه يريدون ال ال بيع الموديل 2017 وسبعطعش لأنه إذا دخل 2018 ستنزل الثلاثين من قيمتها ذهب وأنا قلت لهم أنا لا أدفع فوائد أنا مسلم لا أدفع فوائد وأنا أريد تقسيط وأنا أريد جرانتي تتابع هي شغلة شركة نيسان اتفاق شر التقصير جائز عند العلم الاتفاق والعلماء ولو كان في زيادة في الثمن لأنه بالنهاية هناك سعر محدد بالنهاية ولا يزيد بلما زادت تأخر الدفع فرق كثير ما بين الربا مثل <تصفيق> السيارة تسوي 12 أورو ويجعلونها على 14 أورو في مدة الدا... الدا... <تصفيق> الدا... مدام في النهاية تم تحديد سعر واحد بدون <تصفيق> <تصفيق> والأقصاد محددة وفي حال الإعسار هناك اتفاق الإعسار يعني عدم مقدرة على السداد الإكرار ماذا يعني الإكرار؟ الرغم إكرار على الشيء شبيرك على البيع لأنه من أركان العقد ماذا؟ الرضا الرضا الرضا ماذا يعني عن الرضا؟ الرضا حدثنا المرة الماضية الرضا شيء قلبي بخطيب بذلك هو أحد صيغة ولذلك الشرع ربط قضية الرضا بشيء يمكن الأقلاع عليه وهو صيغة <تصفيقان> <البيت> <تصفر> الصيغة الذي هي إما القول إما الفعل علامات الرضا إما أن أعبر عن ذلك بكلامي أو أعبر عن ذلك بأفعالي عندما تقول تقول لي هل تبيعني القلم؟ قل لك تفضل هذا فعل ولو أنا قلت نعم ما قلت نعم ولكن أعطيتك وصفعتك نعم تبعنا لأن من أركان العقد هو حصول الإيجاب والقبول المعبر عن الرضا، لأن الرضا شيء قلبي خفي يعبر عنه. اللسان. اللسان أو الفعل. الإكرار عكس. ما في رضا. لأنه لأننا نرجع ونقول التصور الإسلامي للأقتصاد البيع والشراء أنه قضاء الحوائج الناس نبات للمنافع مع دواب المحب. مع دوام الألثى في المجتمع. نحن لا نريد أن نشجع على العلاقات الاقتصادية وعلى التبادل التجاري ونحدث حقد وغير وكره وشقاق في المجتمع. لماذا؟ لأنه أشفر على البيع، أكرها على ثمن معين. نحن نحن منظرنا للمعاملات المالية في الإسلام أن المعاملات المالية أنا لا أكره أحد على انتزاع ملكيته رغماً عنه. ولذلك عمي اتفاق العلماء. من باع مكرهاً، من باع مكرهاً، بيعه غير جائز. العلماء وضعوا حل وسط للإكراه، قالوا بيعه موقوف. أن ينبغي أن نرجع إلى أن نكره ونتأكد هل يقبل أن يمضي العقد أم نوقفه أم ماله؟ إذن لا يجوز لنا أن نكمل عقد البيع والشراء إلا أن نتأكد من رضا وطيب نفس صاحب البضاعة أو صاحب الثمن واضح؟ الإكراه عند الرما نبهنا هل كل درجات الإكراه تجعله مؤثر؟ الإكرار الإكرار هو استخدام سلطة ما أو تأثير ما أو تخويف ما لإجبار الإنسان على إجراء عقب بيع وشيرة أو تنازل على الملكية صحيح؟ قال له إن لم تبعني السيارة سأخذف أحد من أولادك هذا تهديد خطير أما والله إن لم تبعني السيارة سأخذ بي سألقي عليها وي ويعاء من الطين وصفق هلك. يأخذها حسن. أو والله سأقوم بتمزيق الإطارات. هل هذا تهديد؟ سؤال. هل التهديد بتلويث السيارة أو ثقب تحت الإطارات؟ هو كتهديد خطف الولد أو إحراق السيارة بعض الناس هذا يفعلون إن لم تبعني البيت سأحرقه إن لم تبعني المحصول الزراعي سأحرق البستان إكرار تهديد خطير العلماء هنا يسمون الإكرار إكرار ملجئ ملجئ أي الخطير الذي يدفعك رغم عنك على القبول مع أنك لا تريد ملجئ يجئك يدفعك الإجاء الدفع في إلجاء خطير تحت تهديد كبير في إلجاء يعني ما يستحق والله إذا قال والله لك سألقي طين على سيارتك فقط لأنك لم تبعني إياها أو سأمزلتك إحدى الإطار هذا الإطار كله 58 يورو شو وهي السيارة ثمنها 50 ألف يورو ما هذا التهديد فإذا أنت اختار معاك أنت المشكلة فيك أن هذا التهديد ليس تهديد ملجئ أي خطير ليس تهدي منج أو خطير. فقال العلماء انتبهوا ليس إنسان يدعي أنه أكر لأنه في بعض الأحيان بعض الناس يستخدمون ادعاء الإكراه أمام القاضي لفسخ عقود مهمة يقول أنا أكرع ما بدو أريد. يكون مثلاً باع بناء سكني كبير مئة مليون يورو ثم جاءه تاجر أبعده وكتب وكتب العقد وأخذه. كما يقال دفع على الحساب عشرة مليونين. بعد أيام جاءه من تاجر آخر قال اشتري مئتي مائة وعشرة مليون. عشرة مليون خلال يوم واحد. فيذهب يدفع دعوى أمام القاضي أنه إنما إنما بعه للتجار الأول تحت تحت التهديد. فيطلب منه فسخ العقد حتى يبيع للتاجر الثاني مائة وعشرة. يقول له القاضي يعني ما بسبب يعني بسبب. ما السبب؟ قال والله هددني أن ينشر يعني بحق كلام سيء على الفيسبوك. طبعًا سقف مئة مليون يورو هلا بدأ تأثر عليها. فيسبوك. يعني مشهور بحقته. تبعته؟ فقضية في بعض الأحيان هي نحمي بها الناس والبيع والمشتري بحقه في بعض الأحيان العكس الناس يستخدمونها للتهرب من الضريبة. فالإكره نستخدم نحنا بإطار الشرعي كل من تصرف تصرف وهو مكروه وهو مشبع هذا منافي للغرض الذي هو مناط البيع والشراء اللي هو أساس البيع والشراء أما إذا استخدم بعض الناس ادعاء الإكره التهرب من الحقوق فعل القاضي أن يفرق ما بين الإكره الخطير وينسمع عند فقهاء الإكره الملجئ. خطير وكأنه ألجأك أي دفعك دفعاً وقهراً من الخوف لفعل هذا الأمر، لأنه هددك بسلامة نفسك أو سلامة أولادك أو إحراق منزلك، تهديد خطير. إذن هذا الأمر ينبغي التنبه له عند القاضي خصوصاً في قضايا البيع والشراء، لأنه يستخدم تداريع في بعض الأحيان للتهرب من ماذا؟ التهرب من الحقوق. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا نحلو. مال ومرئ مسلم إلا عن طيبي نفس. لا يحل مال ومرئ مسلم إلا عن طيبي نفس. شرط مبطل. ماذا يعني شرط مبطل؟ نسمي في البابلو يعني أني إكره الدولة لمارك الأرض. يعني أن ننزج منه أرض بدعواء في العام نعم. يكرهونه على معه. عند جمهور العلماء لا يحل أي جهة مهما كانت أفراد أو دولة أن تكره أو تجبر إنسان على تنفي حقوقه إن بحالة استثنائية جدا وإذا أكرهوه أعطوه ثمن المثل وزيادة على أن يكون هناك مبرر مبرر صحيح يتعلق بالشأن العام، يعني مو وزير عجبته الأرض بسيف Villa خاصة، فيجبرك على بيع أرضك الملاصقة لأرضه لكي يوسع مزرعته والvilla هذا ما أعيش هذا مصلحة شخصية. طريق فمرد منه لا يجوز أما لا نريد أن نشق طريقا لهذه القرية وهو طريق مهم. يؤثر على الناس التنقل يؤثر نقل البضائع ينشط حركة التجارية. نريد يا أخي أن نبني مصنعا على هذا النهر لأن هذا المصنع مصنع الأوراق يحتاج إلى كمية مياه كبيرة جدا وأنسب مكان هو هذا المكان لأن به أكبر تجمع للمياه وعلى هذه البحيرة وهذه أرض فلان مركية خاصة إذا كان هناك مصلح تأتي به الدولة وتقول له نحن نريد أن نشغطرهم نحن نريد أن نبني مشفاكم ونريد أن نبني مصنعا وأنسب مكان هو أرضك وهذا لأهل البلد جميعا هل تبيعنا بالرضا هل تبيعنا أقول أبيعكم ما دام للصالح العام معا ما أرضي وأرض أجدادي ولكن ما دامت للصالح العام أبيعكم هذا رضا هذا أول قال لا لا أريد هذه أرضي وأرض وأجدادي ولا أريد تأتي قاعدة الفقهية ان الحق العام مقدم على الحق الخاص يحق للقاضي ان يرغمه على بيعها وتسليمها للدولة على ان يرطى ثمن المثل، كم ثمنها يرطى اما لا في الاول يأتي به ويستأذنه رفض هنا يحق للقاضي للصالح العام للشأن العام أن يغماه على ذلك على أن يدفع ثمن النقل. شق مبطئ. والله أبيعك الخروف على ألا تأكله. فهو اشتراه ليصنع منه طعاما. وأجيرك الدار على ألا تسكنها. فمن لماذا أسأل الدار إذا؟ هي هل اللي وفرغها بها العصافير يعني؟ <تصفيق> واجلبك داخ على ألا تسكنها. أبيعك المتجر أو الدكان على ألا تبيع به ولا طيب هو دكان تجاري. هذا منافي لأصل العقد. <تصفيق> كيف أخي؟ اسمه بيع بيع جير. كيف أخوي؟ بيع بيع جير. كيف يعني؟ تشتري منزل على حتى يموت الشخص. <تصفيق> بأجل بأجل. أمر ثاني أخي. هذا أمر ثاني. ثاني أو هناك يشتري. نقل ملكية مؤجل. نقل ملك هنا لا. هنا أبيعك وتدفع وتستلم ولكن على ألا تسكن الدار. ويشتري دكتور ذي مثلا يقول لك أنا أشتري منك هذه السيارة لاستعميلها شعر. مثل ماذا؟ يشتريت, يشتريت. أبيعك هذه السيارة ليش؟ لي شهر؟ على ألا ترتبها؟ ولا لي شهر؟ ولا على ألا ترطني إياه لشهر لا. لا لا لي شهر. ولا على ألا ترطني إياه لي شهر؟ لا لا يشتريك مثلا يقول لك أنا أشتري منك السيارة لي شهر. فقط. هذا لي لي لي ليش الإشكال بالشهر المبتي؟ صار عندنا اختلاف شرط التوقيت عدم التوقيت لأنه لي شهر. الملك الثاني لا يستفجر لا لا يا هو شرط ولكن بمعنى مو بطير خلينا بمانه بالتوقيت ما عنده ديمومه والاستمرارية لا لا شجاج ابي ابيع لك السياره لشنا لا يجوز هو شرط ولكن شرط خلينا بالتوقيت نعم اذا يعني بعد شهر يعني منها استفيد منها مثلا للسفر وارجع مثلا يجوز أن يؤخر التسليم يجوز ما دام بإذن ما في إشكال؟ نعم. هل هناك من سؤال على شروط الصحة السادسة؟ كذا؟ شروط الصحة السادسة؟ أقرئيها أختي مروان؟ الجهلة الغرر الغرر توقيت وشرت موقت والإكراه واضح. واضح نعم. في الشريعة الإسلامية أي عقد يحوي واحد من هذه هناك خلل بذلك. بناء على وجود إخواني وأخواتي هذه الشروط وتوفر أركان العقد أختي فليم حتى يحصل البيع والشرب ما هي الأركان التي ينبغي توفر؟ الآن الشريعة. أنا أشتري؟ أنا حتى بال بالأحوال العادية أنت أنت أردت أن تشتري هذا الكمبيوتر كيف كيف يحصل ذلك؟ ما الذي ينبغي أن يكون موجود؟ يكون في الكمبيوتر. صحيح أيضا <تصفيق> هاي السلعة الكمبيوتر السلعة أحسنتي هاي إذن البضاعة إذن أركان البيت أربعة البضاعة أحسن أحسنتي أحسنتي مقابل البضاعة بتدفع سماء صحيح إذن بضاعة أهلا أهلا أهلا أهلا سماء ثلاثة العاقدة. الصيغة. صيغة بيع والشراء. ما شاء الله. اللي هو الإجابة والتطور. أربعة. العاقدة. بدكوا في اثنين يبيعوا ويشترون. العاقدة. العاقدة. أو البائع. العاقدة البائع والمشتري. نعم. العاقدة إذا توفرت هذه الشروط وهذه الشروط يكون العقد صح صحيح. عند وجود خلل بواحد من هذه نأتي إلى أنواع البيع أنواع البيع عند العلماء صحيح وضاطح وفاسح إذا بمقدار توفر الأركان والشروط ينتج عنها آثار شرعية آثار شرعية يعني رأي الشرع بهذا التصرف هل هو تصرف صحيح؟ هل هو تصرف باطل؟ هل هو تصرف فاسد؟ عند جمهور العلماء الصحيح يقابله وعكسه الصحر الباطل والفاسد نفس الشيء عند جهور العلماء الباطل والفاسد أي خلل يحصل بالأركان أو بالشروط يؤدي إلى فساد أو بطلان العقد انتبهنا الإمام أبو حنيفة قال الفاسد يمكن تصحيحه أحسن الفاسد هو العقد الذي وقع به خلل غير أساسي في غير الأركان أو شروط لا عنده الشروط ليست عنده أهم شيء الأركان أوكي. ومحل العقد يعني المبيع بضاعة الفاسد عند الإمام أبو حنيفة هو العقد الذي وقع به خطأ، ولكن هذا الخطأ قابل للتصحيح. متى يكون قابل للتصحيح؟ قال إذا كان الخلل غير موجود لا بالأركام ولا بأساس البضاعة التي ستجري عليها العقد. يعني مثلاً كانت البضاعة خنزير هل هناك من أي طريقة شرعية لإيجاد مخرج لبيع الخنزيل؟ ما يوجد، لأنه بالأصل البضاعة محرمة مشارعاً. والله يبيعون هم مافيا يبيعون ويشترون الفتيات الصغيرات ليعملن كخادمات أو ليعملن في توزيع المخدرات هذا بيع الإنسان الحور هذا ما في أي طريقة لا شرعية ولا قانونية تستحب يا أن تكون البضاعة بشر حر زمن العبيد انتهى انتبهنا فقال إذا كان الخلل موجود بالأثنى نفسه وخصوصا للبضاعة عند الإمامة وحيها فقال العقد الفاسد هو الصحيح في أركانه ومحل العقد ولكن حصل خلل في بعض المواصفات والشروط فيمكن تصحيحه عند جمهور العلماء لا الفاسد والباطل نفس الشيء اختلال الشروب أو الأركان يجعل العقد باطل وفاسد بنفس المار، واضح؟ يعني مثلاً أضرب لكم مثال فاسد عندك المار، الجهاد. أتيت إلى الشيخ محمد، الشيخ محمد عنده مشروع سكني في بروكسل ما شاء الله من مئة شقة، ما شاء الله. نعم في وسط بروكسل. لكي واحده ما شاء الله جئت اليه وقلت يا أخي محمد والله أنا عجبني موقع البناء الذي بنيته وانا أريد سويت كامل يعني متر على قصر الملك تقسيطه؟ و... قال أنا قال أنا يعني عندي بي يعني بي عندي بالمواصفات التي تذكرها عندي مئات أكثر من عشرين شقة شقة بنفس المبنى ضمن المواصفات لرجال الأعمال قول جيد اشتريت واحدة منها من ما حددت مم. مم. مم. اشتريت واحدة من عشرين طلب واحدة ربما في بعض بعضها إكساؤها أفضل من الأخرى البعضها إطلالتها جميلة والأخرى إطلالتها مم. المناظر مم. التي أمامها ليس مم. على الشارع بينما تنكي على الحديقة وانكوحيظ مثل الشرق والغربة والغربة هذه ترى الشمس هذه الشمس هذا عند الإمام مم. أبو حنيفة العاقدان مستوفيان الشروط الثمن موجود تم الاتفاق على الثمن مثلا بمليون يورو الصيغة كانت صحيحة الإشكال لم يتم تحديد الشقر المنزل بالضبط هناك إشكال في جهالك الإمام أبو حنيف أنه قال بما أن الأركان مستوفاة عموما لأن فيه شقة موجودة ليس هي مجهولة تماما والله بعتك عشر كيلو متر على المضيخ هنا شقة معروف أنها ملك لفلان وهو بناء ولكن عنده بهذه المواصفات كثير من الشقة الإبابة حنيفة قال يسر على الناس في أمور المعاملة مم. نأتي بالاثنين ونقول هذا العقد, هذا العقد به خلل به فساد مم. إذا أصلحتموه يمكن أن نعتبر أن هذا العقد مقبول شرعا نقول له ما الخلل؟ قال حدد بالضبط الشقة؟ التي ستأخذها الطابق المواصفات وكذا واذهب وننظر إليها يصبح العقد صحيح قال أنا كل ما تحدثنا عنه من ثمن وبالاتفاق شروط أنا أقبل بها واليوم سنذهب إن شاء الله لتحليل المنزل بنين الاتفاق الثاني من جديد على على العقد الأول العقد الأول العقد الجديد بنيناه من جديد أجرينا اتفاق جديد أما بنينا اتفاق هنا. على الاتفاق القديم. نعم. اتفاق القديم. فتصح. إحنا اتفقنا على السكن واتفقنا على الكفالة واتفقنا على الضمانات وعلى الخدمات وطريقة نقل الملكية التوثيق. اتفقنا على كل... الخلل كان فقط تحديد الشقة بالضبط. فكل ما قمنا به من اتفاقات وكلام بالعقد الأول لا, تز... لا يزال ساري ومستمر وإنما الذي فعلناه لم نعد الاتفاق من جديد كل ما اتفقنا عليه قابلنا به الذي فعلناه أننا فقط قمنا بإزالة الإشكال الشرعي ما هو الإشكال الشرعي يا أخي؟ جهال الجهال أنه لم يحدد الجهال في جهال بتحديد الشقة المقصودة بالبيع والشراء ثمها واحد من عشرين تمام؟ وهذا الأمر فيه تيسين في تبقى قوسي علماء الشريعة وظلماء قاعدة مهمة ضعوها بأذهانكم وإذا قرأتم الفقه انتبهوا إلى هذه الظاهرة ستعيدكم هذه القاعدة على قضية فهم لماذا يتعامل الفقهاء في بعض الأحيان مع الأدلة الأدلة الشرعية في بعض الأبحاث خلاف ما يتعاملون معها في مواضيع أخرى من حيث التيسير والتشديد قالوا المعاملات مبنائها على التيسير والعبادات على الاحتياج. هذه القاعدة مأخوذة من عموم تعامل الاطلاع مع قضية الأحكام الفقهية كلها. المعاملات بشكل عام مبنها أي مبنى الحكم الشرعي تشريع الحكم الشرعي. موضوع لنا قاعدة. المعاملات المالية، المعاملات الدنيوية التي اتحدثت عن الشريعة يراعى في صناعك وبناء الأحكام الشرعية على التيسير على الخلق. لماذا؟ قال لأن قضايا الأمور الدنيوية الكثيرة بملايين الحالات. فإذا لم يسر على الخلق ستخرج الناس من الشريعة. أن يصبح أمر صعب وشعب. قال انتبه يا مفتي يا مشرع. يا باحث في قضايا المعاملات المالية لا مانع أن نأخذ بشكل واسع بالأدلة عمّن والمذاهب حتى أنه على الخلق أنه التعامل بين الناس له صور كثيرة ومنتعددة فينبغي أن نسعى الناس جميعا ضمن الضوابات الشرعية أن يخرج إلى التصرفات المحرمة بينما الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات ينبغي أن تبنى على الاحتياط وليس على التيسير ما السبب؟ قال لأن مدار النجاة يوم القيامة على أداء الفرائض مدار النجاة يوم القيامة على ماذا؟ أول ما يسعر الإنسان من القيامة الفرائل الأركان العبادات بينما هنا تأتي في المرتبة الأقل هنا في علاقة ما بين العبد وربه وفي علاقة ما بين الناس أمر ثاني إذا صلح هذا صلح هذا إذا كان الإنسان مواظب على فرائض الله فإن هذا سيجعل لديه رقابة ذاتية، خوف من الله عز وجل يمنعه من الغش، يمنعه من الخديعة، يمنعه من الاحتيال، يمنعه من التصرفات المضرة بالناس في القضايا المالية، صحيح؟ ولذلك قالوا نلاحظ أن العلماء إذا تحدثوا بأحكام العبادات ترى عندهم شدة، يأخذون دائما بالدليل الأقوى والدليل الأفضل والطريقة الأسلم لماذا؟ وصح العبادات وتنجو أنت يوم القيامة أمام الله عز وجل ولأنك إذا أحسنت أداء هذه إيمانك سيعينك على أداء هذه وإلا إذا كان خلل بالدين والإيمان لن يمنعك شيء من إيذاء الناس من سرقة أموالهم من احتيال عليهم من الإضرار بهم تبهنا فهذه نظرة عامة على الفقه الإسلامي أنه في أحكام المعاملات هناك تيسير حتى بالأدلة لا يشترطون أعلى درجات الدليل دائما وإنما يقبلون بالمحتمل والكلي كي ييسر على الناس التصوُّر ومن يفشل على أرض الواقع أرقى درجات أهمية هذا الكلام الكلام الآن النظري سهل أما لو أنت كنت قاضي أو كنت وزير وتريد أن تكون وزارتك تعمل ضمن الإطار الشرعي العام. أمر ليس سهل، أخباً. أنت تتكلم عن يعني مثلا, دولة مثلاً دولة فيها مئة مئة مليون إنسان، فيها ثلاثين مليون إنسان. تريد أن تحقق مصالح هؤلاء، ليس سهل. تريد أن توفق ما بين التزامك بدينك وثقافتك وقيمك وما بين القانون الدولي. ليس سهل أن تقول والله سأأخذ بعزائم الأمور. وأفضل الفتاوى أفضل الأحكام والله بدك مئة مفتي معك من كبار م. العلماء حتى يرقوا ترقيع فقط ميدان صعب لأن أختي أخي, أخي عم تشتغل بميدان وما حولك كله مختلف أنا عندنا على مستوى على مستوى إخوان الحوارات المالية العالم كله حوارات تحويل مال المغرب اشتغلت مثلا طائرات من فرنسا تريد أن تحول مثلا مبلغ مليار دولار ثماناً. أنا اشتريت بضاعة من الصين بمئة ألف دولار. أريد أن أحولها. هل تعرفون كل حركة الأموال في العالم حتماً ستمر منها البنوك الأمريكية؟ حتماً ما في حل لا أوروبا ولا غير أوروبا. الآن المعلم الوحيد إميرتا. فيستطيع أن يمنع من يشاءون. وأن يصادروا من يشاءون وأن يؤخروا من يشاءه. تصورنا، نحن 52 دولة إسلامية معنا نظام بديل. حاولوا قبل 20 سنة قامت الدنيا عليه. أن يكون هناك صندوق سيادي إسلامي. وإيه؟ تعالوا يا أحبابنا، وين؟ صنعنا 200 سنة نحن نظام العالمي كل ما سكينه هنا. تجي والله بتعمل لي ألا تصوروا. يعني أمر ما بها السهولي أخواني. ولذلك مرتب مع على التفسير أنا أنت بتسوع بالحياة في المجتمع والعلاقات الدولية. فرص محسس إن يعني في في ما يخص الحقوق يعني أكيد إن يعني في قاعدة تقول حقوق ما نقول للمصالحة. أمور ثانية. إحنا عم نحكي على تشريع الأحكام تبي. ما عم نحكي على التسامح بالحقوق. عم نحكي على قضية تشريع الأحكام إحنا نحكي تقريبا. لا نصدق في عكس, عكس القاعده, القاعدة <تصفيق> ما يتعلق بي الحقوق على الإنسان. أنه الإنسان الله يغفر لك حقوقه ربما اذا تبت بينما حقوق العباد له الصحيح والباطل والفاسل. هذا التقسيم <تصفيق> ده. عند أبي صحيح حنيفة صحيح، باطل، فاسد. في ثلاث تقسيمات عند من؟ أبي حنيفة. عند أبي حنيفة التقسيم الثنائي جمهور. عن شمهور صحيح وباطل، باطل، فاسف اثنين واحد اثنين عند من؟ جمهور, جمهور. تقسيم الثلاثي حنيفة. عند الحنفية مم. مفيد أم لا تقسيم الثلاثي؟ أنا أرغب فيه جمهور. نعم وخاصة من يستخدمون بعض الحيل. للهرب من الالتزامات المالية أوه. تقول له لا لا هناك طريقة لتصيح العقد لا تهرب يكون في ضرر في بعض الأحيان أنا صنعت شيء خاص بك ولا, يأخ... ولا أحد يأخذه غيره ثم تتهرب تريد أن تتهرب أنا صنعت مثلك لباسا رسميا خاصا بمواصفاتك والألوان التي تحبها ثم أنت حاولت أن تجد مخرج ومهرماً لكي نقول له لا لا هناك أحد واضح نعم الآن عندنا قضية مهمة جدا تساعد على قضية أن تقع التصرفات المالية عن كامل المحبة والرضا والقناعة لكن أنا بالنهاية لما بيع أريد أن أحصل على ثمن مناسب لي صحيح؟ م. ما أحد أخواني يبيع ويشتري لوجه الله قد يبيع ويشتري قاصدا بذلك رزق الحلال مرضات الله عز وجل ولكن أيضا له هدف تجاري مالي صحيح ما أحد يفتح متجر ويضع تكاليف مالية كبيرة كل شهر من أجل أن فقط يجلس في المحل لا يريد أن يغطي النفقات التي عليه في الإسلام وضعوا لنا طرق يمكن بها ضمان وقوع تعامل المال بطريقة مرضية للجنة. كيف؟ قال أن نترك لكل من البائع والمشتري حق اختيار إتمام العقد أو إنهاء. كيف؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي له أنه يغلب دائما في البيع والشراء. ما يعرف يشتري، ما عنده خبرة. دائما ما يخسر رجل عبي. شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما يغلب في البيع والشراء فقال له رسول الله إذا بعت فقل لا خلابة الخلابة يعني أعطني حق أن أتراجع عن العقد في حال وجدت هناك خلل به اشترض ذلك تقول له والله أنا اشتريت ولا تتعطيني حق ثلاثة أيام أن أتأكد أن هذا الكمبيوتر به جميع المواصفات التي ذكرتها لي أم لا إذا أرد أن يبيعك يبيعك ما أذهب إلى غيري قل له يا أخي يعطيني الحق وسأرجع ولا تتعطيني حق ولكن حقيقة أنا أريد أن أأخذه إلى أخ مختص بالكمبيوتر لأنني أريد أن أستخدم هذا الكمبيوتر للتصميم مثلا مثلا الأفلام كرتون صناعة الأفلام كرتون هذا يحتاج إلى معالج قوي جدا صحيح لا, لا يناسبني أي جهاز هذا الجهاز ثمنه بمواصفات ثلاثة آلاف يورو أقول أخذه أخي أنا أثق بك ولكن بعده لي كما أخذته مني قال نعم سأخذه فقط أنت اشتريت عليه حق التجربة يا أخي. أشتري السيارة المستعملة هذه ولكن لي الحق أن أن أقودها في الطريق لمدة عشر دقائق حتى أتأكد ليس بها خلل. هل هي مريحة؟ يعملوها الآن في اليوم؟ نعم يعمل. هذا نعم هذا حق. هذا حق. ولذلك عندنا في الشريعة الإسلامي مفهوم الخيار الخيار هو حق الاختيار بتمام العقد أو انهاء. إذا من أساليب ضمان أن يكون البيع يحقق مصالح الناس ويقع بكامل الرضا والمحبة والتفاهم أن يكون لكل من البائع والمشتري في بعض الأحيان حق ماذا لا يخصي الأخياء إما أن ينهي العقد وإما أن يتمه وأن أن... يتمه كيف؟ قال أشهر أنواع الخيارات ثم الخيارات الخيارات عند الإمام أبو حنيفة أوصلها إلى 17 خيار ولكن المشهور بالفقه الإسلامي أربعة إذن الخيار هو حق التراجع أو إكمال العقد أشهر الخيارات خيار الخيارات شوم که خيار الشرط، خيار العيب، خيار الوصف خيار الغرار. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه يحق لي اختيار المضي بالعقد والاستمرار به أو تركه لواحد من هذه الأسباب. إما أنني اشترطت ذلك عليك صراحة قلت أشتريه على أن تعطيني إلى الغد حق الأرجعة هذا الفريزر ربما لا قياسه لا يتناسب مع منزلي. لا أقول لو خذوه لا, لا خيار العيب <تصفيق> أن يظهر عيب لم تطلعني عليه بعد استلام البضاعة فيحق لي بل واجب عليك الأرجعة. شرع خيار الوصف. لا يعني خيار الوصف اشتريت شيئا غائبا غير موجود ولكن بالمواصفات طلبت سيارة من شركة تويوتا والتي بمواصفات معينة سيحترونها من اليابان قلت له أنا اشتريت من هذه المواصفة عندما تصل السيارة الى هنا واجدها بعد ان انظر اليها بالمواصفات التي طلبتها وتم العقد تقبل قال اقبل على كل حال سأتي بها وصف حتى لا تفهم هذا يقع معلنا كثيراً يقع على الذين الآن الآن منتشرة في التجارة الإلكترونية صحيح؟ أنت نعم. أمازون م. والآن شركة أمازون هي الأولى عالمياً صور وأصبح صاحب شركة أمازون وشركة تانية على باضف شركة أمازون صار الأول أ رجل في العالم مئة مليار. Alibaba الصين. من أجل أبيع وشري على على على ولكن هل دائما يجرب نكون البيع والشراء جربت طلبي شيئاً هل <تصفيق> هل دائماً تأتي البضاعة كما هو؟ نعم. <تصفيق> الكترونيات أو الألبسة هل دائما تأتي مثل المقاسات الصحيحة كما وضع أو الألوان أو الجودة؟ ما كلهم ما كلهم ما كلهم حسب الموقع صراحة ممكن. لا يرجعوا احتمالاً أنا لم يرجعوا لي وأهلكني ودخلت معهم في الشرط. والاتنسي كان دخلت معك في القضاء طلع الشركات يعني لا هذه هذه هذه في الوش شركة هدي. وش هذه هذه هذه ما جربت والله هذه اطيره على هذه هذه نفسها علي هاي بابا هذه مخيه اه لك الفلوس ترجع ترجع يرجع في يومين حسب العقد عندما تشتري لازم تقرأ انه في ولكن يضعوا علامات نت صغير على نت مديدًا، حتى في حتى مسألة الشحن هناك مجانه وبعض الأحيان. ولا خلاص مجاني نعم. خطرة حدث. خطرة. خطرة. أنت من بينك تشتري كل شيء. كل شيء. وحتى العقد يضعونه رقيق جدًا. يعني بعض. إيه نعم نعم هذه كمان كنت تقوله يتعمل شروط في العقل في بعض الأحيان لا ترى. رقيقة جدا لا تنظر لها. إذا طلبت منهم مثلا التبديل أو الإعاد يقول لك نحن وضعنا شرط أننا مثلا معيد خلال يومين. متى سلك الوقت تطلب هذه؟ في في مشكلة نعم. لماذا؟ لأنه هناك في خلل في خلل. أما شيء في أمازون يعني جيدا ما شاء الله. خيار الغر الغر هو قضية موقع. خديعة غش كبير عليك إما بالبضاعة وإما في بعض أحيان بالثمن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان من هم الركبان؟ شوف،, شوف الأدب النبوي شوف الأدب الإسلامي الركبان يا إخواني وأخواتي هم أهل الأرياف وأهل البادية هؤلاء احتكاثهم بالناس قليل هم أقرب إلى الصفاء، إلى النقاء، الفطرة البسيطة. ليس هو يعني ب بخوف ودهاء يعني صاح. وخبرت لم نقول خوف، غضفاء يكون خوف، أنه متعمل. ليس بخبرت ودهاء أهل المدن. أهل المدن يعني يحكون بالناس ومعاملات معقدة يحتاج إلى أن يكون إنسان. مجدد. مجدد. مجدد. مجدد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الرقبان هو أهل البادية وأهل الريف الذين يأتون بالبضائع من مضاربهم من البادية مم. أماكن الرياض أو من منازلهم في الأرياض يأتون بها والله يأتي مثلا بالجبنة يأتي بالقشطة يأتي بالبيض يأتي بالخضروات يأتي بالخبز الخبز اللذيذ. الذي طيب عندنا مثلا كيلو الجمل يباع مثلا في المدينة بحشرة يوم أنت ذهبت إلى خارج المدينة إلى الطريق الذي يأتي منه المزارعون واشتريت منهم خارج المدينة بنصف السعر لماذا؟ لكي لا يدخلوا إلى المدينة ويعرف السعر الحقيقي تلقي رقبان أنت تذهب إلى أهل الأرياف تشتري منهم كي لا في الأسعار فتأخذ تخدعهم تخدعهم بالثمن ماذا ما تخدعهم بالثمن في بعض أحيـن في بعض أحيـن تكون الخديعة بالبضاعة هنا الخديعة بالثمن كيلو الجبن بهذه المواصفات مثلاً جبن الماعز أو جبن الغنم هذا قليل خمسة عشر يورو بخيلو انت تذهبت واشتريته بخمسة يورو تمام ليست شطار ليست تجار هذا غش غش غش تقوله باع هو لو علم السعر الحقيقي هادي لن يبعه بكل لا تكذب عليه ولا تكذب عليه صحیح لا يجوز وإن كان لا يعنى أنت مؤمن والبجع والشراء عندنا هو متكامد مع الأخلاق والعقيدة ولو كان لا أنت لا تريد أقل شيئا أن تأخذ بسعر قليل تقول له والله يا أخي ما في الألغة الحياة هذا عام ينباع 10 يورو ولكن بالمفرق أنا أريد أن أشتري جملة أريد يا أخي 100 كيلو تبيعني بسبعة؟ أنت أقول لك يا أخي أفضل ما أنا أضيع وقتي بالنزول إلى المدينة وربما تفسد البضاعة لأنها تحتاج إلى الوماد لا يا أخي أبيعها من عندي بسبعة يورو أو بستة يورو وهو يتولى نقلها وتخزينها <تصفيق> أما في الناس لا يتعمدون ذلك <تصفيق> الذهاب إلى الأرياء وإلى أماكن بعيدة يضحكون على الناس ويأخذون منهم الأشياء ذات القيمة بأسعار زهيدة فالشرع سمح للإنسان الذي يشترط على غيره بعدم إتمام العقد إلا أو من مدة معينة أو مواصفات معينة إلا إذا كان هذا الشرط مخالف للشريعة أبيعك الدكان على أن تبيع فيها أبيعك الدار على أن تسكنها هذا صار شرط مخالف للشريعة أما لا وضع اشتريت منك الكمبيوتر أو الحاسوب على أن تعطيني معه حقيبة شرط جيد اشترى ثمين الحاسوب على ان تمهيه تمهله لي يوم باتاكد انه صالح لما اولى وقبل شاء هذا لا يخالف الشريعه اما في قضيه مخالف خيار العيب ما هو العيب السلب العيب والخلل الذي يقوم بالضمان هل يكون العيب دائماً سبب يحق لي به أن أتخلى عن الصفقة أو عن العقد؟ يعني أنا أثناء شراء معطف أو لباس، أنا ذهب إلى إحدى الماركات العالمية وأردت أن أشتري منها بنطالاً أو قميصاً أو شابه ذلك. از این هم وضعوا قسماً للتنزيلات. 50% قسم 850 يورو هم 75 يورو انا ذهبت وانا انظر صحیح؟ ربما به صغير انا عندما اخذت هذا بقبينس او اخذت هذا ان به فتقا قليلا عن ما أنا يمكن خيارته بسهولة فأنا رأيته ورغيت به ونفعله ثمنه هل شارعني حقه لأرشع فأنا رأيته وأنا اخترته حق 150 اشترته ب50 هذا زوجتي في البيت تخيطه بدقيقة واحدة وفكر أنا ثلثي المبلغ، أنا اخترت بكامل مجرم إذن العلم الذي لم يطلع عليه المشتري ليس أي عيب. العيب الذي لم يقلع عليه المشتري أو لم يعلمه به البائع لا يشترط أنا أن أجلس وأتفحص البضاعة نحن قلنا البيع والشراء هو خلق وعقيدة ودين أنا كبائع عندما يكون هذا مستعمل أبيعه على أنه جليل الآن عندنا صديقي منذ أيام ذهب إلى كورا تصبي قال والله عاملين عرونه على آيفون ستة، آيفون ستة دي. في ثلاثة مليون يورو، نعم مو معقول، عاوز ميت يورو عند بايز ترى معاد تصنيع، يعني آخدين قطعة داخلية فقط وضع الكفر جديد أو قطعة داخلية قديمة من أجهزة قديمة معاد تصنيعه وضعوا لهم کبر جديد وصيانات و و هم صرح ما اكذبوا وضعوا انه معاد في الامارات ومعاده کفاله سنم حب تشتري. اما مثلا مثل هذا موجود في المحلات ما يقول لك و جديد مئة بالمئة و لا يعطيه ولكن قطعه ماذا؟ قديمه خديم. و اداء قطعه القديمه و القديمه ليس اداء المعالج الجديد او الذاكره جديده با هؤلاء بيّن فأنا لو اشتريت هذا الائفون المعالد تصنيعه و اشتريت على انه جديد ثم ولم يبينني لم تبيني الشلطه او لم يبيني بایع ثم ظهر لي ذلك من خلال البرامج هل ارجعه ام لا ارجعه ارجعه يقول له انا اعطيته اياه وانت فحصته وجربته انت واجب عليك شرعا تبايح ان تقول ان هذا مستعمل ولكن مع تصنيعه وتجديده اذا بيان العيب ينبغي أن يقوم من البائع فبده كان البائع لا يعلم كان البائع لا بهذا الشيء اذا كان البائع البائع يرجع الى من أخذه منه هي هي مسألة ذمة وأمانة لأنك تخيل نفسك أنت المشتري أنت الآن تاجر ربما لما اشتريت أنا عندك هذا الكمبيوتر وكان معاد تصنيعه أنا نبهتك إلى مئة كمبيوتر عندك أنت اشتريتها بصفقة على أنها جديد وهي أيضا معاد تصنيعها فأنا فأنت أيضا مغرر بك فأنا أرجعه لك وأنت ترجع المئة كمبيوتر إلى الشركة الأمم انتبهنا؟ ما حدث في التليفون؟ تيو العلماء انتبهوا يكون العيب ليس العيب قديم جديد بكامل المواصفات التي ذكرها من البائع ولكن انا استخدامه في اليوم الاول مثلا كما تعرفون في اليوم الاول استخدام بشكل متواصل مثلا أربعة وعشرين ساعة أو ثمان ساعات في بعض الأحيان. من الذي أسب؟ فشحنت فقط ساعتين مما أدى ذلك إلى أن أداء البطارية أصبح في اليوم الثاني سيء. لا تشحن إلا خمسين بالمائة. طيب العيب وهو عدم امتلاء البطارية مئة بالمائة. هل مني أم من البائع؟ لا مني. هل هو عيب قديم أي قبل الاستلام أم عيب جديد؟ حصل بعد الاستلام. بعد الاستلام. هني حقو لي أنو جعان وشرع. طالع. هذا بعض الناس حلو ما يحمو لي شرع. شرع. أنا اشتريت ثياب وأنا أقيسها مثلاً للأخوات. قطعة. اشتري قطعة من الثياب. مم. هي وعم تقيسها عم تلبسها. عالقة ب مثلاً مشبك الرأس. مم. كانت مورع شيء حديد مشبك رأس عالقة القماش الورق أو النسيج. مم. كان منصوف. ف... خرج خیف منه، احطی بار احیان، قطعه جدید، ایتسابه عالیسید، بس وقتا یعنم، با يتمزد بار احیان، ینسید، تو من عید الآن؟ تعیب هذا هل حصل منی ام من البارح؟ منی جدیده، هل يلوز انه غشیعه؟ بعد ذاته، یقیز، اذا افسده، يقول والله اخذناه من عقل، اذا كل التكت لا يزال موجوده على على الثياب او على الاحذيه والله يلبس الحذاء بسرعه فيتمزق الحذاء تاخذ والله عشان اخذها صاحب يريد ان يعني هذا الشرط و بین الله عز وجل. هل العيب قديم أي من عند البائع ولا العيب حصل عندك او عندك خوف من الله لا أن ترجعه. اما إذا قديم وواجب على البائع أن يرجعه ولو حتى عند الفقهاء حتى عند الفقهاء لو قال لك أنا أبيعك هذا الكمبيوتر ولكن لا أضمن أي عيب بعض الفقهاء قالوا بما أنه قال لك وصبح بذلك يجوز عند الإمام أحمد ولو عند أبو حريف ومالك يجوز عند الإمام أحمد ولو طلب أنه غير مسؤول عن أي عيب العيب يرجع يرجع عند الإمام أحمد طيب أنا وجدت عيب يرجع. ولو قال لك أن لست مسؤول أن تشتغل أن لست مسؤول عن أي عيب الإمام حد يقول أن المعاملة تبنيها عن الرضا والتسامح. ولو اشترط عليه ذلك وظهر عيب ينبغي أن يوجيها لأن شاء الله فيه دياني وخلوق. أبو حنيف مبالي قال هناك اتفاق صريح وواضح أنه غير مسؤول عن العيوب فلا فليس ملزم الأمار بشيء. الآن أختي وجدت عيبا بالثياب التي اشتريتها. ماذا ترجعوها؟ ماذا ترجعوا؟ ساعتين <تصفيق> وهم يضعون أيضاً يعني كم المدن يضعون <تصفيق> أيضاً لا, لا تحدث عن عن العقد التجاري عن عقد الشرعي أنا لا أريد أنهم يضعون أريد أن أشارها كم يحق لها؟ ثلاثة أيام وعندما تكون ثلاثة أياما ثلاثة أياما حقيقة الفقهاء بين موسع ومضيق الإمام أبو حنيفة توسع فقال يرجعه في أي وقت ولو تأخر الزمن مدام بها عيد ترجعه الإمام الشافعي يرى أنه خلال ثلاثة أيام لأن ثلاثة أيام وقت كثير أقل الكثير ثلاثة ثلاثة أيام, ثلاثة ثلاثة أيام ترجع به عيد الإمام مالك له كلام جميل جدا. الإمام مالك قال ترجعه ترجعه بأسرع وقت ممكن حتى لا تدور بالبائع أيضا. إنه ربما تنتهي هذه الوضاعة من عندي لا لا يسعني رجعها بعد ذلك. وهو أقرب إلى مقاصد الشريعة. الإمام مالك ماذا قال؟ ترجعه ماذا؟ بأقرب وقت تستطيع أرجعه. لأنه قد يكون رائح مسافر على فرنسا لو قلت خلال ثلاثة أيام أنا لا أرجع إلى بروكسل إلا بعد أربعة أيام. الناس تقصیر ملّه فلا نأخذ بقول حنفیه الذين يجعلون الوقت مفتوح فيتضرر بذلله انا ارد ان ارجع للمشتري حقه ولكن لا ارد ان اضر باع الاباع الامام مانکاله رئي جميل يقول به امزك بعد طلاعك على, على العيف مباشر ينبغي أن ترجعه بأسرع وقت ممكن حتى تأخذ حقه ولا يحصل ضرر على ماذا الدي. على البائح والحمد للذات هل سؤال هل سؤال هل سؤال تحديد لا للعرض طيب من أجل الإخوة بقي عندنا ثلاث إخوة لم يلقوا دروسهم دروس. الدكتورة كريمة <تصفيق> و أمينة إن شاء الله نحن الاتفاق أن نكون لا محمد ألقاه لا محمد ألقاه لا محمد ألقاه لا, لا. ما ما موفق موفقة ما أتم نطافك أمينة و أمينة و ومحمد